الحرام بوركت يا أرض الحرم بوركت يا أرض الحرم مهد الفاضيل والكرم مهد الفاضيل والكرم مرآك يسعد مهجتي يسعد مهجتي ويزيل, صدر ويزيل الألم عن صدر الأهل من زم زم وسقين أنا والحالين على ناهم أنا والحالين على ناهم يبتل ريق يرتاوي قلب أنت ملّكه الساق مرض الذنوب وعلاتي, مرض وعلاتي, مرض وعلاتي بعد وتفرط وتفرط يبتل ريقي يرتاوي قلب تمن لك الساقه مرض الذنوب وعلاتي, مرض وعلاتي مرض باط وتفريط واهام بوركت يا أرض الحرم يا أرض, الحرم يا أرض الحرم مهد الفضائل والكرم مهد الفضائل والكرم مرأك يسعد مهجتي ويزيد عن صدر الآلام من ماء زمزم, من ماء وسقيني, زمزم وسقيني أنا والحنين على ناهم أنا والحنين على هم ونظرت نحو الكعبات غراء والنور الاشم وبكيت على ما دامعي تمحو ذنوبي بالنادم ونظرت نحو الكعبات الرأي والنور الأشم وبكيت على ما دامير تمحو ذنوبي بالنادم بوركتي يا أرض الح. ظل مهد الفضائل والكرم مهد الفضائل والكرم امرئ يسعد مهجتي يسعد مهجتي عن صدري عن صدر الالم من ماء زمزم وسقيني أنا والحنين على علانا أأَنَ وَالْفانين على نهُم أنا وَْفانين على نهُ أنا وَْفانين على نهُ أنا وَالفانين على نهممْ